اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا qədər, xoqləsələk, qədər, qədər, qədər, qədər,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 ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمُجْتَنُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا بِهِ الظَّمَأَ وَبِهِ ثَمَّرَتْ بِهِ أَكْمَامٌ وَنَخْلٌ فَأَن شَأن لَكُم بِهِجَ النَّاتِم مِنَّ خلِ أَعْنابَ لَكُمْ فِيهَا فَوكِه كَسيرَةُ غمِنهَا تَأكُلُون. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ نُسْقِيكُمْ مِنْ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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد وَقُر رَبِّ أَ زِللمُ زَلَ نُبَارَكَ وَأَن تَخَيرُ الْمُزِلين إِ فِي ذَلِكَ لَ آياتاتِم وَإِن كَُّا لَ مُبتَلين سَُّ أَن شَأْنَا مِم بَعْدِهِم قرنا آخرين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 وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَاتَّرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِنَّْا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنَّا تَشْرَبُونَ ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون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 قَالَ رَبِّ صُرْنِي بِمَا كَذَّبُوا قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً تَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثَُّ أَن شَأنَا مِن بَعدِهِم قُرونًا آخَرين مَا تَسْبقُ مِنْ أَُّةٍ أَجَهَا وَمَا يَسْتَقِرُود ثمَُّ أَرسَ النارُسُ لَن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 فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا لَقَدْ كُذِّبَ هُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِن نَّارٍ مَّرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبٍّ ذِي قَرَرٍ وَعَيْنٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladayhim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 وَالَّذِينَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ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 من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم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 وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ظُرِّ اللَّلَجُّوا فِي قُوْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ت إِذَا فَتَعْنَّ عَلَيْهِم بَابًا زَعزَابٍِ شَديدٍ إِذَاهُم فِيهِ مُ بُأْلِسُون وَهُوََّزِي أَنْ شَألَكُمُ السَّمع وَأَبَصَارَ وَالْأَفِْدَ قَليِيلَ بََّا تَشْكُرُود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 Oyyas da, ki ormuzul k Allah az best groundwaterattır Cinatada, ki aita var ki baxamlar, ki aix varietyçbrotholum O ş Qul ləməni lərd və mən fiyyə ən kün tüm tə aləm və Səyək olunun ləhə Qul əfələ təzəkər əməni Qul əməni rəbbu səmaələt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 عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿6﴾ قُل رَّبِّ مَا يُعْطُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿6﴾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 يرزق الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انسان بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون وَمَنْ خَفَّت مَوازِنُهُ فَأُلَائِكًا الذيينَ خَصِرون أَن فُسَهُم فِي جَهَن نَ خَالِدُون تَلْفَحوجُوهَهُم النَّ رُوَهُم فِيهَا كَالِحون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 واخرجنا منها فإذ عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا لَمَّا غَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ İndi jəzəyithəm ləyəmə bəmə səbəru ənəhəm həməl fəəizun ələ, kəm ləbithəm fələrdə səni ələ, ləbithəm ləbithəm fələrdə səni ələ, ləbithəmələ, ləbithəm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 إِهُ لَا يُفْلحُكَافِرُون فَقُر رَبِّ ف غَرحَب وَأَ تَ قَر الرَّاحِمِين بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحمَانِ الرَّحم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 سُهُم فَشَهَادَةُ أَحَدِهِم أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ وَيَدْرَؤُونَ هَل عَذَاب اَن تَشْهَد أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 لكل امرئ منهم اكتسب من الإثن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ لَوْلَا أربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون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 تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوس رحيم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 وَاُطْعِمُوا الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 Ələyəkə mubərə olun məmə yəقولun ələhəm məğfirətun və rizq kəriyəm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 فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَتَرْجِعُوا وَأَذِّن لِّكُم ۚ فَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ ظَبِيرٌ بِمَا يصنعون.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 إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن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 سَا وَلا يَضْرِبْن بِأَرْجُلِهِمْ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفُونَ مِنْ زِينَتِهِمْ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ لَئِن كُنِتِ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ أَيُونَهُُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 وَآتُوهُم مِّن نَّعِمَ اللَّهِ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهم من بعد اكراهنا فثر الرحيم ولا قد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلو من قبلكم ومرعزه للمتقين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 الزجاجة كأنها كوكب دري يلقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرطية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار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 في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالُ اللَّاتِ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ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 ألم تَرَ أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله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 وَمِنهُم مَ يَمش على رِجلَيد وَمِنهُم مََمش عَ أَببَ يَخْلُقُ اللهَّهُ مَا يَشَ إِن اللهَّه على كُلِّ شَيئٍ قَديد لو قَدْ أَنزَلْنَا آيَاتِ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم فِي قُلُوبِهِمْ نَرَضٌ أَمْرُ أَمْ يَظَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُنَائِكَ هُمُ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 فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة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 وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ضَلُّوا وَلَا يُبَدِّلُنَّهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هم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 ليسَْ عَلَكُمْ جُنااح أَنْ تَأكُلُ جَمعًا أَو أَشْتتَ فَإذاادَ خَلْلتُ بُيوتًَا فَسَلِّمُ عَلَ أَن فُسِكُمْ تَحيَةَ مِنْ عَّدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَيبَ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 وَنَفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَزُورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا فَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقُ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا لَكُنْ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا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 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا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 لا تَدَعُوا الْيَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا تَبَرًا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً أَمْ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَغْلَنْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ كَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا قِذَا مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْر وَكَانُوا قَوْمًا ضَالِّينَ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا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 وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ